بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أم انقص منه قليلا أوزد عليه ورتني القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقؤ و أقوى مُقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وقؤ و أقوى مُقيلة إن لك في المهر يسبحوا طويلا وذكُر اسم ربك وتبت إليه تبتينا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 فعسولا فأخذ ما هو أخذه وبيلا فكيف تتتقون إن كفرتم يومئي يجعل الولدان شيبة السماء خطير به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء تخذ إلى ربِّه سبيلا